أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين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 Ewwel, de mijne roept, de de mijne ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني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 قال كلا فاذهبا بِآيَاتِنَا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين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 قال فعملتها اذو وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين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 in die "Niet. en <تصفيق> <سؤال> <تصفيق> رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كنتم تَعْقِلُونَ <تصفيق> قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أَوَلَوْ جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين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 فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن لنا لا أجر كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين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 لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضئير إنا إلى ربنا منقلبون We zijn er in وسأ أن أسر بعباده إن متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون we hebben het over de rechten van We hebben van en de فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وَأَزْلَفْنَا ثم الآخرين وَأَنْجَيْنَا موسى ومن معه أَجْمَعِينَ ثُمَّ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 واتل عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فنظل لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يسمعونكم إِذْ تَدْعُونَ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 وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أَيْنَ مَا كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أَوْ ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغارون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إِن كنا لفي ضلال مبين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 we We niet in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 قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارب المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن فإن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون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 كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتبنون بكل ريع ايه تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي امدكم بما تعملون امدكم بالانعام وبنين وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُمْ مِنَ الْوَاعِظِينَ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 فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا وعيون وزروع ونقل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا انما انت من المسحرين maar انت الا بشر مثلنا فات بايه ان كنت من الصادقين قال هذه ناقه لها شرب ولكم شرب يوم معلوم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 اتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون قالوا "O, de gevangenen worden. Zei: "Ik ben جمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطارنا عليهم مطر فساء مطر المذرين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 we zijn er te zeggen, we zijn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 O, in de wereld, in de wereld, in de in له في زبور الأولين، أ يكن لهم آية أي يعلمه علماء بني إسرائيل، ولو نزلناه على بعض وقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم Feeëtie, bachtet, huw, huw, lee, ja, soron. Feeëtie, huw, huw, huw, huw, huw, dus kwamen ze wat ze telten, wat aanzienlijker was en wat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 فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الْأَقْرَبِينَ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فَإِنْ عصوك فقل إِنِّي بَرِيءٌ تعملون وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ان هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون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 وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب